بسم الله الرحمن الرحيم أيها العاشقون والعاشقاء أيها العاشقون والعاشقات ما هو العلاج من هذا؟ العلاج, العلاج سهل ميسور لكنه يحتاج إلى جزم وإصرار أول العلاج أن تعلم أنه لا اختيار لك في إطلاق بصرك نعم لاختيار اختيار لك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 فلما دخل إلى الخلاء في بيتها أقبل على الصندوق الذي يجمع به الغائط وجعل يأخذ منه غائطا ويلقي على تيابه ويديه وجسده ثم خرج إليها فلما رأته صاحت وألقت في وجهه بضاعة وضردته من البيت مضى يمشي في الطريق والصبيان نصيحون وراءه مجنون مجنون حتى وصل بيته فأزال عنه النجاسة واغتسل فلم يزل يشم منه رائحة المصح حتى ما مات ومن يعتقل بالله فقد هدي إلى خراط مستقيم وكذلك من العلاج الاقبال على الله تعالى ومصاحبة الصالحين وتقوية العلاقة بالله بالإكثار من قراءة القرآن والمحافظة على صلاة الوتر وحضور مجالس الذكر وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمعك وبصره الذي يبصرك ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ومن العلاج الابتعاد عما يذكرك بهذه المعاصي نعم لا تجالس أهلها إن كان عندك صور تذكرك بتلك المعاصي أترفها وأحرق كل ما لديك من رسائل وأشبط ومن العلاج الابتعاد عن الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء سواء في الأسواق أو الجامعات أو غير ذلك ولا تكن لمن يبيع دينه بعرض من الدنيا ومن العلاج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 وتبدأ المرأة تميل مع كل من يتلطف معها أو يلين لها الكلام واتقوا النار التي أعدت للكافرين تبدأ حياة جديدة من هذه الساعة قبل أن تقوم قيامتك وجهنم قد سعرت والأغلال قد مصبت والزبانية قد أعدت وأنت تبكي وتقول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 ukura